على جناح النسيم اخبار جنة تسر وصارا من النار جنن الليحب من خالق الجنات يصلي على خير البريات اللهم صل على محمد وعلى استفيد اللي قال مو موجود فكرك يمل لا يدور علي حجا يا يا لان الصدق والصح صار بي صلوات اللهم صل على محمد وعلي امامه متى يظهر ابو صالح امامي وشوف يحاكم الناسف امامي على الناس افتخر اسمي امامي على الناس افتخر اسمي امامي وغيرش عنده يتفاخر علي صلوات زين انا عندي وقت يعني باقي ان شاء الله من الوقت عندي طلب من الاخوه يعني احنا الحمد لله هذا التتويج نذكر بما اننا نعيش يوم شهادة الإمام انا بدي حسب الطلب بس شرط من الاخوه وانت قاعد بدي اقرا لك هاي المناسبه بشرط الكل وانت قاعد ترفع ايدك تبعي على الامام جزاك الله خير اذا جاهز ترفع صوتك بالصلوات ثلاث باعلى واعلى على اصواتك وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد الحسن من توج الموعود بيان نكبه المذهب ليش وعرض للمهدي طف حسين وخيام الخضر تلهب الحسن من صاح يا عباس صاح المهدي يا زين الحسن من صاح يا عباس صاح المهدي يا زينب هاشا الضعن الحره على عيون اش الضعن الحره على عيون الى الشاعر الى الشاعر مرتضى عبد الرميثي عمي بيك الدنيا تطلعك الفحل خرسه وتتنخب علي وما جابتك لسه الدنيا معسر بيكم وبيك تتنسى عتطلقوب جايتك لا اخواه هتطلقوب جايتك اخواه تصق ايده خادم للشاعر محمد العاقوب الرميتي عمي بكل دنيا تطلق يا الفحل وتتنخب عليه وما جابتك لسه الدنيا معسره بكم وباكتتنسهات تطلق وبجايتك لا تطلق وبجايته الله اكبر لقضاء الحواج اسمعني ايش راح اقول لقضاء الحوائج عنده حاجه بهذا المجلس رايدي حوس العباس وفتح ميادانه قام برايد توسيعه يدبك فوق عدوان وزيانه باطربت الها وصاحت قاعد مولانا وزينب اضربت لها او صاحت اعد مولانا يفني الطفل وعادلها سايفني الطغى عادلوا سايفني الطغى عادلوا سايفني الطغى عادلوا احناك احناك سيطره تفديش منصوبه على المعبر في يوم الحساب هناك سيطره تفتيش منصوبه <سيطرة> على المعبر <التفتيش> عيب بلا جواز تروح ويكشفون ال <المزل>